لَئِن تَنَالُوا الْبِرَّ لَتَصْفُقُنَّ فِي قُومٍ مَّاسْتُحِبُّونَ وَمَا نَصُفُّ قرل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما أرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل السراء قل فأ குமார ترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون اشتركوا في القناة